يدر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملؤ منهم انمسوا اصبر على الهتكم ان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 أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 وقالوا ربنا عد لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب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 إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَعَزَمَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطُطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تسع تِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اكْفِلْنِيها وَعِزِّنِي فِي الْخِطَابِ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 وَظَنَّ داَودُ أن مَا فَة إنهُ فَْتَغُ فَرَ رَّهُ وَخَرَْ راكعا وأناب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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن ماب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه السني الشيطان اني ما السني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا لهم اهلا ومثلهم معهم رحمه منا رحمه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 وإنما أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار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 وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد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 مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا قَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا لَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيَةً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِنَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا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 نَبَأَهُ <تصفيق>